تنسمه على القطن إن بلونا هم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا لا يصرمونها مسبحين ولا يستثمرون فقف عليها طائف من ربك وهنائون فأصبحت الصريم فتنادوا مسبحين أنغلو على حوركم إيه وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرون قال أوتقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم اسَ رَبَّنَا أَيُّبْدِلُ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَدُّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ الْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تطيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون فلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا, فليأتوا بشركاء أو يكشف عن سقيم.